وفي الحسم السلاح والعصبي والثالره وع response احساسfal عن طلب glam 是حم sais hi yah smart والضيش ومجهد من اثناء علیه و احمد Isaiah teaklar طريق الدورة محمد العبد ورسول بلد ورسالة شغاية الأمانة وصفة ورسولة وصفة الله على سيدنا محمد وعلى آمانه وصفةه ورسولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة افضلنا <تصفيق> هذه ديواري تيجي على التفسيره على منير باء دواء من ضهرا قال لك انا كاني انا بدي احكي ديو فاضي بقى قبل ما اقول لحالنا حكاه او قال لي وعند الله عز وجل أن في هذه المعادة في هذه المعادة وفي أمتاله من على تخليصهم صفوة ترجع <تصفيق> خاصة في دار دعوان السابق ولتستجمى الرائع لمن صفصوا على هذا الجهاز المضارع شهداء بعد أن تلغوا بجمعهم وهدف الأسحرطاء بجهالهم كيفون إخوة محاضرتنا لهذه الليلة صفص تحول التالي والطريق هو حركه الرجال بهذا الاتجاه في تاريخ الاسلام ظهرت على امل التقدم Canada hayaka harakat al-siyasiya wa al-taniya wa idha tawattaqat al-harakat tawattaqat khayarat tariq al-amal bayan wa a'jnabu hadha in kana yaqtab idrakan الأحداث بقدر من الله وبتوفيق من الله قد تفقد والحق يتوقف والسريح لا ينبس يقول الله عز وجل إِنَّا نَحْنَ نَجْبَلْنَا الثِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَاطَنُّا هذه الآية تدينهم على رتالية هذا القرآن تدينهم أن هذا الدين من عند الله أي دين مرض على هذه الأرض لم يتعرض لعشر الإحشار المؤامرات التي تعرض لها هذا ولا عبادة لا ذال يحب طائرة لا ذال الإسلام صارمه كاف لا ذال الشبعه يحبط مراجعة أوروبا وأمريكا وروسيا ونؤذف مراجعات إن المعاولة في هذا الدين منذ أن من عند رب العالم وخاصة بعد أن نبت نفتته المباركة على سوقها في أرض طيبة المباركة بدأت المؤامرات من هنا وما فتأ يقابل المؤامرة فى المؤامرات ولكن قوة هذا الدين وحركته وعينياته كانت تتحطم على تخرفها كل محاولاته وتفشل أذامها جميع من ثلاثة مهمة مراته هذا لأنه حق ولأنه تنذى من الحق ولأنه مواطن بالإنسان الذي خلق بالحق ومواطن للقوانين السمارات والأرض الذي خلقت بالحق ويحتمد الكوة من الحق هو قدر قوي. قوي لأنه من أثبات طويل لأنه يفتل خاطاة الإنسان طويل كأنه معه رمالك, رمالك, رمالك. لا نمكن للبشرية ولا للإنسان ولا للأسراء أن تجد في يوم من الأيام راحتها والسعادتها يأتي إلا بهذا الدين كل الذين يكون إلى هذا الدين إنما هم هاربون من جاين هاربون من شطارك. هاربون من أنفوتهم التي بين جواله هاربون من كل شيء يا طول عتماني عليه استقرار عليه حال سلامه دوله اب كذلك هذه حال هذه سماه ثاني تب ا المرء البكائي ا الكبري بين الناتين لا في وقته في هذا الدين على المسلم لا ينمو ولا ينمو طيب وطاق وموافي العقاب على النار ذات واعراض ومظالم اطلب اي امر قطواه ادفع غير, غير في هذه الأرض إلا الصفوة التي تنسلت هذا الدين واقعا حياً يبدو على هذا الأرض هذا الدين قوي ولو كان يأكله الإحسان واحد إنسان واحد ولذلك هذا الذي يخيف خط أما هذا الجين يبدأ بأطباءه دوماً بعد اليوم قال إن الذي بعده يقول إن الذي يخيف الرب من الإسلام أنه لن نماطف عددك في يوم من مجال وأن الجهداء أحراجه أوروبا جربت أن تلقل مع كثير من الأذيان وانتصرت على كثير منها إلا الإسلام فقد تحصلت محاولاتها على طاقتها هذا الدين قوي من ذلك هو لأن الجبال قد تتزدل ولكن تحاول لا تتزدل الله عز وجل يقول وَكَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمٌ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ مَكْرُهُ تَسْلُمُ الْجِبَالِ ولكنها ما أدى لفتر الله رفض الله وعليه ولا دع العقل إذا تقول المكثلون إن نفسية الله من المثلث ألفة من الغباد لأن مبرع تذل من الغباد ولكن أبو والله يا عقل لو وضع الشمس في اليمين والقمر في شمال على أن أترك هذا الأمر ما حتى يترك الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين يملك أعداثه وأعداثه وهنا سر الحنك والضغضاء والمؤامرات التي لا تنطفئ ولا تنتهي حتى يبحث الله أن هذا يوم يحقوبنا ربي العالمين <تكلم> يجب هذا الدين قوي وأنه تتزابق قواته إذا فأنت عنه جماعة وحارة وتتزابق قواته إذا جعل الجهاد جزءا من التذكير. وتدفل قوته إذا أحمل سلاحه فكيث إذا وصل حملت هذا الدين إلى إنشاء كيام ممثل على ضفعة من الأرض يطبق فيها هذا الدين ويغنات في هذه المنارة الواضح والمحاجة البيضاء التي تفير إلى هذه البشرية هالفة من جاهل جهد ولذلك هم يخشون أكثر ما يخشون من تجرع المسلمين ويخشون أكثر من ذلك من أن يكون هناك إمام واحد للمسلمين يوجه الضجنة في مسارك الأرض ومغاربها يقول الحد الغابيين إن الذي يجزع أوروبا من الواجل المريض يعني من الأفراق من دولة الحمالية أنه بإشارة واحدة يتحرك ثلاثمائة مليون بإثن الجهاز لشك أن أوروبا عامت طويلا بهذا دين العالم يوم أن كان المنساوي يطلق بين يدي التركي ويدفع الجد الأدبية ويطلق التركي بمعيانه بيدي حتى يطلق الجد عليه السماء يوم أن كان اسماء هو أدباء روسيا من فرانسي كان يقف ببلاد أما يترك لم يترك يحكم الغرب يحكم فرق الأرض ممتلكات الدولة الإسلامية العثمانية ما كانت تغيب عن الشمس طيلة الأربع في ساعة على ممتلكات الدولة الإسلامية <تصفيق> هذا جعل الباب يتكثر كيف يمكن أن تتصل من هؤلاء أنا لا أريد أن أرجع طويلة كثيرة إلى ما أتضل لجلسفة الثلاث عشر لكن أقول يرشي أن الدولة الرمانية الشرقية والخليثة الشرقية فقد انتهت برغبة واحدة على يد الملك المسلم الخليثة السلطان محمد الثالث كان فتحة الصنفينية رغبة قاسمة للغاية. وما الذي يقود الجيش على طريقه الى وما كانت الصفاتيه اي امور سهله اراه ان تطبق على اصوال الصفاتيه كيف بقاله كيف اقترف تفاصولا لقد صار شيء ما كان يطور في هذا البدر امياضي محمد الفاتح بتطحينه قليلا تمشي في البحر ياتي باخشاب من نهر عليها القوارب والسفن حتى القطع القرع دقيقا في القرن ذلك يدخلون الى الارض بصوفين قال الله يا ماذا نتفر في الخلق الهيران وكلما ردوا عن الصلاة المستوطنية يرفع محمد نفافة يديه هو رضا نتعني ذلك الرجل واتعي البيش إلى البيش هذا الحديث ستتبع مدينة من الصلاة الضار وقفت لبعطانه صلى الله عليه وسلم قائدها من خير أهل الأرض أنذاك وجيشها خير جميش الأرض أنذاك كان يتمنى ويدعو وحوله فئة من الحفظ والعلماء والصفاء الشيء أحمد القرآن وشيء شمس الدين آخر وكلما اشتبت بير القروم يفزع من هؤلاء لكي يتعرضون إلى سماع يدعونها مرات وشمس الدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على سورة الصنظيمية ويبشرهم بفق يبشرهم بفق ما قام أول مكان قبري أبي أبي أبي وكان قد عادت عليه العوازم وطلت فجاء بالخليطة معامل الفاتح وقال لقد في مكان فئيس قبر أبي أبي الأنصار وأخذه ودنه على تلك الدقعة فحفظ فوجد قبر أبي أبي وقتلت القصصصيين وملتحت الدولة المماري الشرطية وقتل درا ولكنه قتل وهو راحب الجوال ونزل إلى أسوأ المدينة ذاته عام مدينة فتح عام محمد الفاتح وانتهت الامبراطورية الشرطية وبدأ الإنباراتورية الرمالية الرغمية كانت تجد فتلعاً لفوض الإسلام الذي دخل وروده 8.50 هزني أو 1453 ميلادية كانت تقرى القرصة الميلادية وانتدت وانتدت الإسلامية الذي يحفنه الرجل السرخ وهذا يرضى على الذين لا يتركون التاريخ ولا يقرأون السنة يقولون إن الدولة الإسلامية يوم لا يمكن أن تقوم إلى علاية العرب فأقول لهم إذا عردوا فأقرأوا تاريخ الدولة السرخية أو العثمانية الإسلامية التي أحفن الأرض أكثر <تصفيق> لعلكم تذكرون أن الأطراف المسلمين قد حافظوا لكم الكدس أيها العرب من 1500 فلطاش عيلادي إلى 1600 فلطاش ميلادي عندما قمتم وتأمرتم عليه وأختأمرتم علي الدين والفرسيين وأصددتموهم من الكرس ولم تصموا بالكدس لم تستطيعوا أن تحافظوا على الكرس ثلاثين بينما الأطراف المسلمون حققون لكم على ترسي أربع عمائة السادس وسنتين من ذياته كان لابد من في جولة الإسلامية وهم بخص عميق كان يقولون الرجل المريض ولكن هذا الرجل المريض طالما أفضل الله عظيم وحرمه من النام على درشيه هذا الويل مريض وهو مريض يتفعون له الجزء يتعيزونهم صابر الله كان يفزعه ضربا أن يطلب شيخ مساء اليوم الأسلامي لشعبات ليعهد غدا صياد الرمضان فتلتجم الأرض من مشاركها إلى مغاربها بثيام يوم واحد كان يفزعهم أن يطف ذلك الإسلام المبني ويقول إن الدولة السلامية قد ضغت علينا وعكبت فقاتلوا وقاتلوا بسميه الائزلين وقاتلوا يقول كان يفزعهم أن نظر فالأخلاف المسلمين يعانيون مكافظاً كما يقول تونبي لا شك أننا كنا نشرب تركي من أعماقنا لأنه ينظر لنا من العالم بإذراء المحيطات تونبي قالت فقد أغميناه أن نضرب الخلاف وأن يهدمها على يد ونظيمها يحظم أن رمى نظرين عندما أخدم على أطفال الخلافة والآن أنا التركي بعد أن أذم الخلافة ويحاول أن الحق بناء يستطيع هذا هو أن يقول تلك المقولة في التوراة لقد نفقنا في الكرة فلن ترقصوا وأعزلنا فلن ترق كم مثل الشيطان اضطال لإنسان فلما أتفر اضطال اني بريع منك اني أخاف الله رب العالم كان أمام الضبط واليهود العالية أمامهم الخيال وأمامهم الإسلام فلا بد من هجم الخلاف ثم نسم الإسلام نظروا في فقعة الإسلامية فوجدوا أن أكثر فقعتين أو أكثر مدينة في الأرض هما إسلامون الذي لا يمسك الهرب أو يمسك الهرب إسلامون الذي أطلتها محمد الفاتح كبينة الإسلام فمحاولوها إلى إسلامبول لأنهم لا يطلقون أن يطلقوا إسلامبول ولذلك الخارج الإسلامبولي نعم هو إسلامبولي ليس إسلامبولي وجدوا أن أخرى مدينتيني على ضرق هما الكسطنطيني والخارج أما الكسطنطينية فإن العاصمة الأكتلية والسلاحية ونقرر فإنها العاصمة الأنية فلابد من تديلها بين المبينتين ولابد من تديلها بين المحاولات عن طريق الاتشافات الجنراثية حيث حرصت البعضة فتكتب جاء الله أين الأمراك؟ أن في البيان المسلمين والتي يأذن نسميها الاتشافات الجراثية ويجرسونها في المبادس آثارة وطبائدة للسلمين وقد كانت عن برشاة تبشيرية فتكتب جاء الله عندما غضب هذا الرشاة الله أحمد الإسلام بالحرم ولم يؤثر إلا أن يشد فشد الحرم فيقسن أطيامه ثم طارت حمد الابدون على مصر وكان المقصود منها أن تقرب جمحة الدولة الإسلامية العثمانية حرمنا الابدون أولاً أولاً لم ينقذر الإسلام قيمة قدر فدخل سناب كتيشه سناب خير إلى بسط الأنهار وطار الأنهار من القدعة وإذا بهذا النسج القديم يحرق لكم أصر بجاملها وطار علماء يأخوذون دورة القائمة فالذي تذلتنا بلوم وجعلت بالقاطر رأسا من نطوره أن يعلن إسلامه نفاة وكلمة ولم تسجد علمة والجلب والجبال لم تسعباء العلمان وعلمتهم وكان يحضر مجلس العلمان فارتين من أسبوع ولكن صارانا ورجع ثم دخلتها طريبة وإذا بهذا المسجد القديم يخرج من داخله شابا ليس فصريا من حلق سليمان الحلق ويتفدم إلى فليبا ويقتله وتنتهي مطامع فرانسية وتنساهي محمد الفرانسية من مصر وجاء رجل إلى اسمه محمد علي باشا وله هو من كل سببه لا نعرف من سبب إلا الذي أن نعرف أنه رجل جاء من ألوانه جاء مع الحمد الذي جاء من كدر الخليفة رضو على ذلك اليوم يستلم عشره السلام محمد علي باشا على واحتضران الفرنسيين وجعلوا حولهم المعدة من الفرنسيين لمنطبيب الاسموبلو كمستشاف وكان الحمد العيل مدولاً وكان مقهوراً بالحضارة الغربية متمثلةً بالحضارة الفرنسيين ووضعوا عند رؤية عددية على الإسلام هذا هو سليمان باشا والآن الميالين وشوارج اسم سليمان باشا عمله جيشا وصولا بحرية وطواعيد بحرية وترطه بنفسه ثم بدأ يقضر بالجيش اتباعا إلى طرنته ليقصي أذنرتهم ويعيزهم لأذن ولا ومن النبي الأمر إلى رجل من الاغاريب اسمه رفاع طه وتاثر بالحضارات الغربيه ورجع مبشرا لنا وكتب تاسيسه لدري في تاريخه لدري في تاسيسه داني وضع ثم قام ناصري ووضع جنبو يا محمد عبد الله ليؤسس محله الاسلامي وكان الثالث من أكثر الضربات القاصمة في المنطقة لهذا الدين محمد علي بناشا دفعت القول الغربية ليعني التبلاله على صريقه وعلى التبلاله على محمد العجل في تنهول إبراهي بناشا واحتمدها سوريا طوحت الزوال الغربية أنه من فحركة إسلامية يخشى أن تنتج في المنطقة لازم فتحية حية قوية لأن الحركة الوهبية فحركت جيشا جيش إبراهيم باشد إلى أن وصل أعماقه وضرب الحركة وقرب الزبعية وأقرب عبدالله 90 وصيف به بالشوارع في القرسطينية وغيرها وأنهى الحارقة هذه الحارقة الفتيجة القوية حتى لهم تنتجدونها إلى موضوع كان مبشرون ممتوعين أن يسكن المنصفة كلها ففتح الباب على مفاعي المبشرين وجاءت في اعتاد الامريكية والأمريكية والفرنسية إلى بيوت واتقهتها وقررنا ثم أنشأوا الجامعة الأمريكية سنة 1866 لتبدأ المرافق القومية العربية إلى في الجامعة الأمريكية لقد كانت الدعوة إلى القومية العربية التي تبدأ في داع الجامعة الأمريكية هو إعلام غير صريح على أنه جاء الأوام لنبعد الإسلام عن الناطقة ثم يحبونه على حذاء جديد على مفجأ جديد هو العرق والدم واللون بدأ الشريعة التي تهدأت من عزارة العالمين وبدأ منها جديد قوة المقامة كبيرة وعميقها وجذورها ظارئة تصوروا أن القومية العربية بدأت دعوتها على يد خمسة من الشباب في بلول كلهم من النصار كل من النصار وكان الثالث نصرانية متأثرا بالفلسفة فطالب رجال اعطال الريقيه وطالب لي القبلي وكان من اولئك الذين اا البراهين كان متاول لا اا شيء كان اضرب رجال الريقيه شيء يسمونه شيء كنا نراقب المدان الشيخ القانين الهاذبي والشيخ مصف الهاذبي أضلهم من شيوخ رسام وقريجي الأذى وإذا وإذن الله نطار لازلنا نعفر أنا أعفر حتى الآن كان يعطوننا إياه المداز مع حصداء فإن عنا والزمان هل غفرنا ضمة المضعاف أنه رؤية في عادتنا لم تزد تجري فعيغاً في دمانا كل جنبولة إذا لا قيته سوف تدعونا ولا من الأطمع إلى آخر هذي كانوا يعلمون الأعياء بالعداد أنا مؤلفة الشيخ الرحيم يالك فهؤلاء الخلق وكانوا طبيعياً محفظاً كله ضوط ورقة القومية العالمية التي أمتجت لنا أمتجت لنا بعد مئة سنة حزبا أداف بلادنا ما أدافها من التجميل الأخلاقي ومن الفجور وال... ومن الشهاد الأخلاقي ومن محاربة الحرمات ومن الكرامات ومن وضع المقبتات ما نرى على الظهر لنظلنا وندوت مقبت مراته وهو إذب البعض الذي يحكم قطرين بكاملهما من أرض. أرض الإسلامية العربية فتعالى قال ابن الوليد وأبو حذب البعث في سوريا وحذب البعث في العراق وليس عندنا مجانب أن نتفتع ماذا فعل في هذه الفترات لأن القومي العربية أغنى هذا الحذب المكي أغنى سيمان على يد المشير هكذا كان الاسموله وحتى الان في العراق يسمونه تاي استاذ المعلم نور حتى الان وحتى الان ما هم يقولوه ايه كانه دي مستبل منها بالاستاذ س سأستمر بروحي لاشكر حزب امين العراق جورج هذا وأكثر مقاطعين ذري وعلق راينا من مطايا المطار... من مصائب ورزايا التي سقط كلامنا باجاءه الطمين العاصفه الثاره بالاصيليه ما راينا وعيدا لقاه الثوره في الاردن ذا بني واصلا ظاله في يمن الجنوبي هو مريض الحواتم ليرجو لنا الثاني من الغيّع وعبد الثاني إسماعيل لينسح الإسلام عن ورشي عن ورشي التي قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى صمان اليمان رفت فاتلة قلوبا فالإيمان يمان والحكمة يمانية قرنات لنا قومية العربية رجداً وضباً أخر هي قومية التركية التي باتت تنابي صارت تنابي على أي حفظ ترجى السفاة والاستحاف والترطي نحن أطراف ونحن يجب أن يتبه نتخدمها جميع الشعوب لأننا عرق المتبايد للنبي وكالت المعامل المتقرية هي التي تبعى هذه الفكرة في تركيا الفكرة التي تمثلت بحزب الاتحافة الطراطي وحزب التركيا الفتاة وهم مكطار الفتاة ورثت مجموعة من الشباب الأطراق من بينها أرلاء النذيب أو تسفن مصطفة كمان أنه يسمي في مرات هذا سرق يعني أبونا أطار أبو. كان أمامهم في تركيا عقبة كبيرة هو سلطان الذي أهدت الله بعمد به في عمر الإسلام 33 عام حتى ما ثلاثة ثلاثة عمر الإسلام ثلاثة عام عبد الحميد إستمر الصفة 1876 إلى ثمثة 1899 وعبد الحميد الرجل نظن أنه يواتني لله ثم تنتهي محاضرات على كولسيه الكنسي المؤامره بدات اصلا بالصراع ده كانه الصراع واليهود بمحاوله من ومع ذلك الحديث من هذا المدينة هناك سالانيه سالانيه مدينة كانت سركية الآن مدينة طب هذه المدينة عدد سكانها وعشرين ألفا مئة و ألف بنجا كما يقولنا ألفا من يهود الإسبان وعشرون ألف من يهود الإقاريين وهذه الأخطار ماء وبدأت المحكم المسؤولية في تنميث واصطادت في مصايدها الله الباشر جمال الباشر وطال الأحداث جمال الباشر وطال الأحداث جمال الباشرة وطال الأحداث وإلى آخره كله إلا أن أمه اسمها سبيلة امرأة جميلة كانت تعمل ساقية أمره في إحدى مراقين الثانيين وكانت جميلة لاحظها والده وكان رجلا كبيرا سكيرا والد أن أسمى عزيلا وتزوجها زواجا بين الوقفة ثم جاءت بولد وابت لا لازل يجبه أو من غيره فالبنت اسمها مقبولة والولاد اسمه مصطح ومصطحة من لا أعلم بأفوتها على الرجل ولذلك إذا ما وصل إلى الحكم ألت إلى قيود المجوز في السمينين واشطف أو جوة عن الضغار المصطحة على الرجل ولأن لي. ليس له الأدب عندما طلب يوسف البركات قال يجب ان لا يبتدئ الوفاء اسم الاب على أبداً. ابدا ولا جد ولا قبيله ولا ولا طب حتى تطي على نساء كما باع والتالي اه الراجل اسمه محمد ابن احمد ابن علي من عمر يقول له اختر اي اسم بعد محمد عليه وعلى الله الذي الاختبار من خيوز جابلة في الجامعة في المدرسة في خيوز النفوز في الشهادة اختر محمد شكر محمد قرن محمد ناصر حمد إمهن هل يكون اسمها فيك وليس جديد في خيوز من الأقطاع وفي الأكتاء كذلك حتى تصيح الأنساء وحتى يغبطوا على العروش بمن شاء ممن لا يغبط له ولا يغبط له دالي نعم أي واحد بعد إضاءة نسب يستطرن لأس به ويضعونه على ما يغبط على أثبت أظالف المسلمين من هذا؟ هذا هو قده لذنه فلاه وماذا ليس فلاه ولا من قبيل فلاه لأن القيود قلتها ليس مصبتة فيها أسمع لا بارك ولذلك تجد التنباك الثاني المؤضع على الظروف أسمع جاءوا بكثير من الكلابات العاقرية بأنهم لا يعرف كاملتها لا يعرف كاملتها وهذه حوالي من الكلام أن تضغطوها في أعطاء في إباع الثالث في السبينة في, في تركيا حتى يغنع الأنساء حتى لا يعرض الإنسان انتساب وتأذيذ معروف فاليهود سنة الالب تنمية تنمية في مدينة بارد